وَمَن شَاقَّ قِيلَ لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زحفا فَلَا تُوَلُّوا إِلَيْهِمُ الْأَدْبَارَ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 واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ إل أنتم قليل مستضعفون في الارض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون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 وَإِلَّا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقُطُّوكَ أَوْ يُخْرِدُوكَ ويمكرون, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ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 وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله وعذبهم وهم يستغفرون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 لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يغفر لَهُم مَّا قد سَلَفَ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 ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى, واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا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 ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه, من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم إل يريكهم الله في منامك قليلا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 إلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذ لقيتم في فاثبتوا واذكروا الله كثيرا وذكر الله كثيراً لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين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 إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَهُ تَغَايُبُ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ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 ان الله قوي شديد العقاب ذلك بان الله لم يكن غيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم كداب ال فرعون والذين من قبلهم بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل ذن كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون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 وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ طَوْمٍ خِيَانَةً فَالْبِزْلِيَمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَ النَّذِيرَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وأعد لهم ما استطعتم من قوتهم ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو وعدوكم من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 وان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يفخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرائي ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم وان يريدوا خيانتك فقد خالوا الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم, إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا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 أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله